ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا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 يصللَهَا الَوْمَ بِما كُن تُمْ تَكفُعُون اليوْمَ نَاخِمعَ أَفواهِم وَتُكَّمُ نَ غَ أيديم وَتَشحَدُ جلُهُ بِماَا كانوا يَكسفون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا اَمَا اسْتطَاعُوا مُضِيْقَهُ وَلا يَرْجِعُوْنَ وَمَنْ عَمِرَهٗ نَكَّسَهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُوْنَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِيْنٌ لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا ينذر من كان حيا ويحط القول على الكافرين